بسم الله الرحمن الرحيم إن أخذ الله الحمد ورسعين وأصدق فمحن بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لك لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اصول الامور مختثاتها وكل مختثث البدعه وصل البدعه ضلاله وكل ضلاله النار دي وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ما معطوف على Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kıraatım. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. Aplı. ما المعطوف قول مؤلف كوتي ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص هذا سكان في شوا بس ما وقوله يعني مش معطوف على سد ويكام كثير لا أدل لا لقرآن وكم آياته ناقه لسورة الحديد الحديد هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. تماشاء الصفت كاني عطف كذوبا بحروف بواسط العطف تماشاً اقر اقر كمال معطوف لساليك عطف كي ببي حر فيش ببي واسط اشهد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة لا أكيد، شيء، صفات هي، أسماء هي لقرآن، حاتوا لك كعطف كلا ولا سري كتير، بلان شيء ببيه، شيء ببيه حش في عطف، يعني أكيد عطف ببيه حش في عطف، وأكيد بعطف شو؟ ليه لا بعطفه، وهو الأول والآخر، هو الأول والآخر، والضاه والباط، أما طبعا في الأسلوب أقوى. لأسلوب عطفة اقوى على، وبهذا ترى شون هذه حروف بتس هذه مباني قوة تأكيديتها. شارحة فلماء الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين. هذو جملي هو الأول مبتدى وخبرة، مبتدى وخبرة هو الأول. جاءت معرفة الطرفين. فكم شأن الدين والنصيحه الدين والنصيحه يعني معرفه الجزئين يعني المشتد والمستدل اليه هذا شيء معرفه لها شلون كان المستدل والمستدل اليه معرفه او يفيد الحصر جاء حصرك حصر في حقيقي بين يعني قصر مبتدا بس الخبر يا خبر بس المتداعه بين نظر اهميته لرى حسرك قصة شيء حقيقية يعني تنهى الله أوله هيش كسيك أولني اسمك إيش هو هيش كسيك تدرسني والأول والآخر الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين مبسوط معرفة شيء هو الأول أو كانت لها معي معطوف المبسوط أوله فهي تفيد جملة وها أجر معرفة الطرفين بو معرفة الجزئين بو هذا الجزء كي مسلم إليه معرفه تفيد الاختصاص تفيد الاختصاص وسبحانه بهذه الأسماء الأوضح ومعانيه على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يثبت لغيره من ذلك شيء أبنه وأبوه يشكسك دروزنيا ومعناه كان يجيب في أم معانيك أيدات إلا يشكسك أنيا ومعناه كان, ومعنا كان يشيل يسليق بجلاله وقد اضطربت عبارات المتكلمين يعني اختلفت عبارات المتكلمين اختلفت اضطراب بمعنى الاختلاف متكلمين هم الذين يتكلمون في الله بما يخالف الكتاب والسنة هم الذين يتكلمون في الله بما يخالف الكتاب والسنة يعني كسيك صاحب عقيدة يتكلم في العقيدة من أهل السنة ليس بمتكلم لكن أوئكة الذي يتكلم في العقيدة في الأسماء والصفات ينفي الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وفي افعاله بما يخالف الكتاب والسنة يعني عن طريق الكلام والفلسفة والمنطق أولاً أهل كلام مثلا الأشاعر المعتزلة الكلابية الكرامية الجهمية وغيرهم يطلق عليهم أهل الكلام كانت أهل الكلام فرقنا بين فلاسفة ومتكلمين شئا فرقنا بين فلاسفة ومتكلمين لدور وفرق بيني أنا أكبر الفلاسفة يبحثون في الشؤون الإلهية وغيرها يبحثون في الشؤون الإلهية وغيرها أما المتكلمين أما المتكلمون فيبحثون في الشؤون الإلهية فقط فرق الدوام أهل الكلام أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة يعني كابلا علمك من بون منا فقيها مش على لكن في العقيدة يبحث يبحث في الشؤون الإلهية بما يخالف الكتاب والسنة أو بيؤثره الكلام إتجاءش عريبة معتزليبة كلابية هلكة كرامية لكن فيلسوف نعم يبحث في, في علم الكلام يبحث في العقيدة يبحث في الشؤون الإلهية وغير الشؤون الإلهية عند جدل طبيعته لا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 فلا متكلمين نعم منتسبين بالإسلام ومستلمهنا ها مسلم الإسلام يدرشوا فلان منتسبين بنابدين واقصى وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم سلوات الله وسلامه عليه لذوقك تفسيري أم صفة أنا أم إسمانه عاتونا في صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم تفسيرك كان تفسيرك من المتكلمين فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أو إلى في كاتكاتو سرجقا ذكري نوم يقولون اللهم رب السماوات السبع يعني بلاغي وقوتي قرآن وسنة ودين لكوية سيكا ما ذكري خوى ولا نجهل ذكري خوى مباحثي عقيدة يا, يا مباحثي نحوي تيا يا مباحثي بلاغي يا تندين يعني علومي زور ولكن ان الله يجعلنا سياق اجل ان نتكلم عن الله ونحن نتكلم عن الله ونحن نتكلم عن الله عن الله ونحن نتكلم عن الله ونحن نتكلم عن الله ونحن نتكلم عن الله ونحن نتكلم عن الله ونحن نتكلم عن الله ونحن او اعمالنا اما ذكر خوال والله انتما شب زين اللهم رب السماوات السبع افادت بك على السماوات سمع اما كي كي اغير بيو بالصواريخ بيدوز يتو بيدوز يتو شلون يدوز يتو اوامك بوخي اللهم رب السماوات السبع ورب الارض رب كل شيء رب كل شيء خير لك فالق الحب والنوى فالق الحب حب اودا كيك اودا كالقنبيه اودا كجويه من المطعومات حتى احب حب نواب حب او حبك او توی که خوش خوی تو که اخورید تو که اخورید یعنی وقتی چون گن مو جو آنها اخورن و نوا عبتشی او توی که آنی اجرا او که بانو من تو ناو کی خور ما آنها نخوری الحب من المطعومات الحب من المطعومات یعنی الحب من جنس المطعومات كالحنطه والشعير اما نواهيه كنوات التمر فالق اسمي فاعل فلقيا فلق يفلق فلقايا يفلق يعني فلقايا بابك هذا بابي نصره بابي ضرب جهات يفلق ولكن يجب فلق الشيء يعني شقه، يعني الله سبحانه وتعالى يشق يكون والنوى، شك ان يكون هناك فالق ان والنوى يعني ذهني عام يكون هناك شك ان يكون هناك شك ان أي الحب والنوى هناك بينهما فرق وأن جاء الله فالقهما وأن جاء أنج فلقد فلعمله فلقد فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بنصيته يعني فناه قدمت وفاية إلا شرّي همو كسيق يا همو خوان شرّك ك بدستي تويا بيشسرى بدستي تويا أمك كنائية عن تملكه إياه كنائة عن تملكه إياه يعني الكسف بيشسرى كي بقولي همو إنسانة أجد بيشسرى أو راكشا يشيدز نامن بويا حساس ترين شو أنا كنت أخذ بناصيته يعني أنت تملكه أنت الأول ثم شيء سأمهم ثناءها اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التورات والإنجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء يعني تو أزليت وأنت الآخر تو أبدية، ولا متشيل لفظك بملفظنا، أنت باللفظي الشرعي بناء، أنت الأول فليس خبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق فوقك شيء، تو بعلى دستي علودها وكسر جسر تونيا، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تعلمت علمت هي بهمucheلك هيا باهمود باودود رشتي همuche، هيك كسيب أويني يا فليس دونك شيء. أمدوعك يا اقض عن الدين وأغنني من الفقر. قصد كنبوب جر قصد كنبوب دواء خايخوت قصد كنبوب دواء ولا فقير زجاجبك. اقض عن الدين وأغنني وأغنني فن واغنيني من الفقر بابي اف عليه قزارينا خوشيان فقيري قزاري قزاري ويا فيشكوت قزاري لا فقيري زورنا فشترا ها <تصفيق> فقيري توش قزاري توش فقيرنا شرط نيا دوتشي قزاي توش فقيريتكا هشي لديوان شتهينيت بقز با قصد <تصفيق> امم انا هاد كلام دقيق المهم قزالي زورنا راح حتى تشنك ضغطك زيادة لسريع كان راق الفقييد صبر برام بيش او دولة برام كوتنا وا واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وانه محيط بالاشياء من كل وجه فالاول والاخر بيان لاحاطته الزمانيه الاول والاخر خذ زمن له بدايه ونهايه زمن من, من, من بالنسبه الينا لكن هو هو الأول أحاط الزمن من حيث الابتداء وأحاط الزمن من حيث الانتهاء زمنهم يخواتي بيا بيان لإحاطته الزمني والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكاني يعني هيشتكي نية إلا أبي دار ناوي هبه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 عن إحاطته بكل شيء، كنا عن إحاطته بكل شيء. معناه شو أنا؟ أنه مع علوه عز وجل فهو باطن يعني إخوان عليا علوها وباطنيش. يعني مع علوه عز وجل فهو باطل فعلوه لا ينافي قربه عز وجل اسمه وصفتي والأول والآخر والظاهر والباطن لكن علوه لا ينافي لا ينافي الباطن لا ينافي قربه عز وجل هو قريب طبعا بشيء بعلمه وسمعه وقدرته دايت هنا سال قوي تفسير علماء ومعيه تفسير لكن عندك العلماء الان تفسير أهل السنه معيه بسمعه وعلمه وتأييده عندك باب الذات صحيح نيه حدث امثله ابن نهاوطه الشيخ ابن بسيمين رحمه الله بك الشيخ لوكسانيكا كنت انا غلطته بلهمده الشيخ بن باثن بيه كد وقرايه قرايه نسين ان شاء الله لما عيي خالص لين نسري هي الحمد لله نكتبك المهم فهو سبحانه وتعالى مع علوهه قريب كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه فلا شيء منها فوقه فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة يعني أم تركيبه هو الأول والآخر الظاهر والباطن معناه إحاطيت يا, يا أحاط بالزمن يا بالزمان يا بالأزمنة أحاط بالمكان يا بالأمكان فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر هاشتك زور زور قديمة أحاطه أحاطه الله يا أحاطه الله هاشتك زور كون ديت أحاطه الله أو يحيطه الله وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن تشتي اشكرا الأشكراورون يعلمه الله تشتي زوزر النارون الاعماق لها الشوين وجودها يا أحاط به سبحانه وتعالى فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته اسمي الاول دلاله على خدمه وأزليته يعني اسمي الاول كوتما الاوتمان امسترا اسم دليل ستشي شيء قدم الله حيث على قديم بلا ابتداء كارين قديم بلا ابتداء من حيث الاخبار اما قديم اسميه لكن من حيث الاخبار يجوز نقول الله قديم بلا ابتداء نك الله القديم وكو اسم اسم نيا القديم لكن من حيث الإخبار نقول قديم بلا ابتداء وكو تحاوية ناوية هندي لما محققين وعلماء رخنان لي قلت صحيح نيا الله أعلم ما بستي تحاوية نيا بلية قديم تيا اسمه، شنك الله قديم بلا ابتداء ومش لإخبار جيبتها أجر ما بستي إخباري بقرائني الأجر لطحوي ذلك كان كان يثبت اسم القديم حق لجر محققين علمائي. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته واسمه الآخر كلمة آخر الاسم دال على بقائه وأبديته واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته His في نفسه بذاته is ينصحب seb ciel may be a source of the house, which He can also seekㅎ His most important voulaisim, he الباطن هو قريب ومعنى and قريب بذاته ينبي بصفته. بسمعه وعلمه وتاييده يجب ان يكون معي خاصه باسي او يراجعها او يك اطلاقها ولا قرب لا معيه اسلوب وسنه وهاتوا معيه اطلاقك لكن علماء اهل السنه هاتون او يك جمهور اهل السنه باسيا فوق هو فوق عرشه منفصل عن الخلق بائل عن, عن خلقه يعني لنا خلقها حل فيهم او اتحد بهم ومعهم أو إنيا إن عن خلق بائر عن خلقه هو على عرشه لكن معهم بسمعه و وعلمه وتأييده جاء قربا معناه قرب نقرب بذاته او راجحه دو أيدي نسمعي خاصيش كوت من هندي بمعي ذاتي شباسي أكان لكنها صحيح والله أعلم أمنى وأنا الأول والآخر والظاهر والباطن آية متلازمين يعني بأنه اول أول ما نباسك أبي آخر ظاهر ما نباسك أبي باطن بأسكين يعني بأنه هناك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله او نقلة من كدوا نازلا ميشارة من كدوا بس الظاهر هي ابن رثمينا المهم نازلا ميشيء نقلة كدوا يعني كاتخوين وسمة أبي أو يعزوي كم هل هذه الأسماء متلازمة أم نوانا متلازما يعني أقل أول هنا أبي آخر شبيني ظاهرتي هنا أبي بعضنا شبيني تينا بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد أن تقول الآخر أو يجوز فصل بعضها عن بعض. فالظاهر يعني لا لا يا تكواليا رأ أن المتقابل منها يتلازم. كاميلة بدمبر كاميدة عن رابو ابي بيكو مثلا هو الأول والآخر الأول والآخر متقابل. أجاوبته الأول هو الأول والآخر. شو النضر هو الضار. معناه الضرر يا الضرر المطلق. بس بيجي هو الضار النافع. هو الأول إفادي معناه لزهنا له الأولية بس بس له انتهاء. ماذا ندون بمتقابل اولا المتقابله الظاهر فالظاهر ان المتقابل منها يتلازم فاذا قلت الاول فقل الاخر واذا قلت الظاهر فقل الباطن لئلا تفوت صفه المقابله الداله على الاحاطه تنكوت هو الاول يحاطي بشي القدم والأزلية بس يحاطيني بهم بزودت هو الأول والآخر نك بزلا أول وأخر يعني في كل شيء صفاء حاطكان لناو وهي كبيك وبينتي دي هو الأول والآخر أقولته هو الأول إثبات الصفاء حاطقي في الأولية أما في الأخيرية إشي تانية ولكن هناني هناك من يكون لك من يكون متقابل من يكون لك من يكون نوانيك متقابلين يكون لك من يكون لك من يكون لك من يكون لك وديال الامر الصحيح به الله اعلم ثم ختمت الايه بما يفيد احاطه علمه بكل شيء من الامور الماضيه والحاضره والمستقبله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم افاد احاطه علمه بكل شيء جاء اا غير ماضي بيت اا حاضر حاضر بدك مستقبل بيت ربما كسك بالله هو الاول والاخر من حيث الزمان ان ما هو حاضر تاني. ثاني الذهن ادرس بس قيت تاهي هو الاول والاخر اقدر هيك اول بي واخر يشبت قام منقطعني لماينه لكن ربما الذهن انسانه ضعيفه مش تساوي ادرس به وهو بكل شيء علي ماضي مستقبل أول آخرة هبذ وهو بكل شيء عليم حاضر شخص نبي ثم ختمت الايه بما يفيد لحاطث علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة هاتشيشتك بضع في الزمن الماضي يحدث الآن يحدث في المستقبل الله به عليم ومن العالم العلوي والسفري العلوي للظاهر والسفلي للبطن كل شيء اشياء كل شيء برزه خاصنك دوره كل شيء هارشي كل شيء هه كل شيء لاعماقه لا لا كل شيء تعالى به علم بويا ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سم مصطلحي هنا الواجبات الجائزات المستحيلات عباره منطقين هنا بنمنا الواجبات كعلم الله بنفسه وبما له من من الصفات الكاملة كعلم الله بنفسه وبما له من الصفات الكاملة أما المستحيلات فمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها مستحيل أما الجائزات عندك للمناطق الناهيات الممكنات ممكن الجائزات هي الممكنات فكل ما اخبر به الله عن المخلوقات او ممكنة جائزه يعني تعريفي كثير تعريفي هل حين واجبات وجائزات مستحيلات بتعريف مناطق اخرى الواجبات ما لا يجوز في العقل ما لا يجوز في العقل انتفاؤها تماشى اما اوبر داخلها ليرانيا لا يجوز في العقل انتفاؤها اي نفيها يعني كابو خوي فرسكد وكأبي بولي هذا واجب اوي كالعقل نتوني نفيكي واجب ما لا يجوز في العقل انتفاؤها اما جائز هو او هي ما يجوز يعني جائزات هي ما يجوز في العقل وجودها وعدمها Mâ yejuzu fil akli vücuduha ve adamuha. Metelâ, Kesten mikroob yakabinin lehre? Mikroob lehre hâya? Hâ? Tehşit hâya? Yani akribi bâh. Akribi اتعين بالينيه ثاني وليها واضحه هو ما يجوز في العقل يجوز في العقل انك يجب ولا يستحيل مستحيلين لو نبي ما يجوز في العقل وجودها وعدمها اما المستحيلات هي ما علم في العقل انتفاؤها وعدم وجودها أقل بزانيه ك... يعني كأوشتين عبت علم في العقل انتفاؤها وعدم وجودها Up to the summer so many different parts студ مستحيل is مستحيل need مستحيل mind, مستحيل need مستحيل the knowledge, it is no في in your mouth and قولك شو نكمل خوي بس كان أجناءكم الله أمثلة خوش على المهم ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات سيك يعني خوي تعالى عالم ب الذي يجب والذي يجوز والذي مستحيل نشتيك نية بلي خوي تعالى علم بين فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فالآية كلها شان احاطه الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه يعني اياتك هم لباسي احاطاتك فهموا مخلوقات ولهم الريك الشرع وان العوالم كلها في قبضه يده وهموا مخلوقات لدست اخوان تقضيك كان اخوان كهردلتين في يد العبد وكوشون توي داري وكداري ها هنددات هي كغول اكاودوي توي يلي كره هندك دار توي هي ها توي هي أكويت جايت اگر گولیکش بہندے لگولا کان گولخ سپین کئ گولا کان دوائی نہ ناو گولا ک توئگ ہے ہر کئ مگ لوانہ وی چوند ک دن ک توئ شی پچوکا ائخیتہ ناو دن في نا سنم دانا هناري شي گوربني دس ناګ نه د ټوي کې چې يعني العوالم كلها في قبضه يده كخردلة في يد العبد ده لم تمثيل من كل الوجوه لكن تشبيههم يعني شبه شبه المخلوقات في يد الخالق بخردلة في يد إنسان مثلا في الصغر بس يعني شبهها ب في من وجه لا لروي للصغر ولا بتشوكيها لا بتشوكيها شون ده نك خردة ليك خردة ليك خير تناول دستة عوالم لا قضي تعالى لا صغرى وكشيان خرته لي دي انسان واه ام تشبيهش في اثبات الاصل وثمان هي او تقريبا بالخاص الله سبحانه حديث الحديث كان كاته اثبات عينو السمع كيا بصر وسمع كات او هاكات او هاكات تسخات اثر شاي وجوي بو اثبات الصفين عين بصر الله كات واثبات الصفشي سم لكن في اثبات السمع والبصر الاصر من كل من كل الوجوه من كل جهه ولو اش بلغنيه لسرويكا نثبت الاذن لله الاذن لله كلمه اذننا معناه واشني بلين اذنيه على سمعيني سمع عيال نازل شلون نبي تصور اذونك وناي اذون اجرسني بو نهار اگر هات بيت بنص نصاكن نثبت وصحة. الحمد للعقيد أهلسنا وزور وسيطة وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد في العبد لا يفوته منها شيء وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد عسل القرآن فعال لما يريد فعال لما يريد دعوة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 وهو الغفور وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعار لما يريد من غير عطف خي عطفة بس من غير عاطف من غير أدوات العطف أحسن بارك الله فيك أوه يا هم عطفة بلان عاطف يشنيع حرف كان ناد وا وا وا فهو حد اسلوب اخيل القراني والسنه هاتوا ولا لللغشات هاتو. عموما لامها هاتوا بالواو مع انها جاريه على موصوف واحد هو الاول الاخر الظاهر الباطن عوام بالسيد ما هو الاول والاخر يعني اغير مغايربا اول واخر دوكسي مغايربا مغاير نعم هو الأول والآخر همولا سليك زعته كالله سبحانه وتعالى لزيادة التقرير والتوجيه والتأكيد لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسنا ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا لبروا أوصافا متقابلا أول آخر ظاهر الباطن يعني بوم يش كإنسان وأدرسه بيت كم وأزني متصلني والأول أجر آخرني أحاط بالأولي وكوباسم كت توزيبيوشيس أحاط بالأولي آخر مهنة يعني وأزني كيا هناك انقطاع فلاموتن هو الأول والآخر أو كاتش كيا أفاد إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء في كل زمن فإن الأولية تنافى الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنية الذي نعمد لس به أقب هو الأول وأزاني آخرني ولي الظاهر وأزاني الشينية باطني لكن تخرج توكيدك البواوه هكذا اندفع فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد أو إنكاره بمتاع الشدروش وقوله سبحانه الحي الذي لا يموت يعني نحن في كل زمان ما يعني بس حاله حاله في كل زمان هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي دليل هي دليل هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي بلا متفاصيلي قبضار، أبي مطالعاتي طويلي وكي، اللي بوي نجاتنا بينا ويكام، دينك تجات تسير شمال ويمين، إن شاء الله نفصل القارب. شو التجارة أصلاً شمال هيانية، أبي باسي أوكي شمال هي، وحندل العلماء تضعيف هذه تجارة كانوا شيخ الباني، خلاص الشمال هي. دويدين سراويك اثباتي اوك ان شاء الله شمال الياء بالام يميني ايش شماله شمال يمينه بالنسبه الى اليمين هناك يد ثانيه يا ثانيه هي شماله، لكن يوصف بالشمال شمال مذمومه لا لا لا يوصف بالشمال وهو يمين اي صاحبه بركه ان جاء يشاورك يمين شيء بركة ان سماوات وشي بدستي با بابا يمينا وياه او <تصفيق> صور بو قيامة على كلين او دوائي بو قيامة دي بو قيامة دي بو قيامة دي بباسكين وما بحثي خطير يعني اوهر وعسان نياه وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت ما بستي بباسك دي توكلني ليرا ما بستي في الحي الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل بريثي صدق الاعتماد صدق الاعتمادي على الله في جلب المنافع ودفع المضار صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقه به سبحانه وتعالى وفعل الاسباب الصحيحه هذه اسباب اجبت وصحيحه اجبت هي الا توكل للسخاء وازلت المتوكل او توكل نيه حمد الله وتتوكله، بالذان وياه. هي أسباب بورقية، أسبابها كش صحيح أسباب بورقية، أسبابها صحيح بيت ولا سد وإعتماد لسد على شقيت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. شارح فرمة هذه الجملة من الآيات من الآيات هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياه عنه وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا وأن حياته أكمل حياة واتمها فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحيات كاتك أرين على حياتي هي على حياتها وحياتش كامل مطلقها وأكمل حياتها ثبوت حيات بو الله سبحانه وتعالى يستلزم ثبوت كل كمال ماذا محيي كامل مطلق حمو كمالي, حمو كمالي كما يقول لك كما <حمو> كمالنا يضاد نفيه كمال كما <الحياة> يعني كاتك كا نفي يكون كما يقول لك ان يكون كما يقول لك وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما بلئ وأما الآيات بلئ وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفه العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم واحاط بكل شيء علما كما الايه الباقية وهو العليم الحكيم كانه تداخل يجلس شرحك ايها الهبوط لو طبيعي لا اي او تشكده اي كم اي يعني شرحي أو كدو وتسر لا ما طلعت الشرح تماشا حرق لبين أو طبيعي قال أو يلاي منه أو منه والله شاملي شاملي بني نعم. يا رسام معك دوري يا ينام يا يا اوه يا يا اوه يا اوه يا اوه يا اوه يا اوه عز وجل <تصفيق>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 وقوله وهو العليم الحكيم إلى آخره طبعا وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيم لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله ما تحمل من, من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم هم أمانة وأما الآيات الباقية ففيها إثبات الصفة العلم. ومشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما اشتي كثير بزگاه وين نشرحها هيا مقطعي وهو العليم الحكيم لمجموع فتاواني لمجموع فتاواني عجل الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله بي وهو العليم الخبير او ايش اوكيد لدي اوتيه وهو العليم الحكيم الشيخ ابن عثيمين هنا وهو العليم الخبير الشيخ ابن عثيمين شو اويس وري هنا سوري تحريم هنا والعليم الخبير في سورة التحريم قابلها لها هناك اللي ده ده خلق ده هنك لما جمع فتاوى هو العليم الحكيم هنا. شيخ المؤثرين هو وهو العليم الحبيب هنا و هو العلم لكن هو العلم بمعنى هو العليم و هو العلم و هو العلم و هو العلم بمعنى هو بمعنى و هو العلم و هو أقول الخبير خبير هذا أو بو خبير بواطن الأمور حسابك ريت. عليم بوشيا الظواهر بوها مش كسي كسر خبير بيت يعني دقائق دقائق الأمور يا بواطن الأمور زعلت لو موضوع يعني العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور. المهم وهو العليم الحكيم لهذا مثبت لا اي وهو الحكيم الخبير الى اخره والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك بهذه الصفة يدرك الله جميع المعلومات وشي يعني أقربك إذا يدركوش يعني لبر هنا ويحث حذف فعل كوم الأسباب هي يك يقل أسباب حذف فعل وناي فعل بنيت معرفة الفاعل ونخلق الإنسان ضعيفة خلق يعني خلق الله الإنسان ضعيفة وشي ب بمن هو للعلم هم كسر زانية كإنسان درس هاد هو الله سبحانه وتعالى اكرمني بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به اكرمني بها يدرك جميع المعلومات بها يدرك يعني بهذه الصفه الله يدرك جميع المعلومات على ما هي به يعني على حقيقتها على ما هي به تنكر تعريف علم شيئا ادراك الشيء على ما هو عليه يعني ادراك الشيء على حقيقته فرقين. ويعني بها يدرك ايش معناه يعني عليه الا بل وفعلك معروفه وفيها اثبات اسمه الحكيم وهو ماخوذ من الحكمه الحكيم اسم الله سبحانه وتعالى وهو ماخوذ من الحكم ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل الا الصواب هم فعلهم قولك الله صواب صح فلا يقع منه عبث ولا باطل بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته وقيل هو حكيم يعني من فعيل بمعنى مفعل حكيم بمعنى محكم ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان يعني أحكم كل شيء أتقن كل شيء فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب نقص أو اختلاف أو تضارب وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم كمال العلم ووثوقه، والإحاطة بكل والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات اسمي خبير من الخبرة يعني مشتق من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه يعني علمه وهي موثوق يعني مضطربة نزنت يعني فيه شيء من الظن نعم وثوق العلم هو على ما هو عليه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل يعني خبير مثلا كسيك بشتيك عالمه، سلام ورحمة الله كسيك بشتيك عالمه، الله عالم به بس ربما عالم بمعظمه عالم بمعظمه والله ما جابوتة خبير خبير او كتعالم به على وجه التفصيل ومدرك لجميعه او فرق لبين خبير لبين عالم يعلم ووصول علمه إلى ما خفي ودقة يعني خلنا تعالى عالم بهرشتك شالوا بيت شني ورد بيت دقة يعني صغر من الحسيات يعني هرشتك محسوس بيت ووسائل حس بناس ريتها هيا بوسائل حس وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتلك به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه لذا هندي اشتباس كعلم الله سبحانه وتعالى علمي خوي متعلقة فيه ونمنا بأس هنديك لمخلوقات كده ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها أما نوك نمونا إقناء الله عليم بكل شيء عليم بكل شيء هندك باسكت للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه يعني أقد على تعالى حدشن بالله عليم بكل شيء يعني زهني تونات وانت إحاطوا يعني العلم هو بزاني عن الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك يعلم ما لك في يكون ما يعلم ما يعلم ما يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك شن معدنها يا، شن شيءها يعلم ما. تقول السوبي أو خماس أم يعني يعني تسليم أبوه، يعلم ما يلجو في الأرض، حتى يدخل في الأرض الله يعلمه. لا، لا تقول أنا بس بس بس بو كبزاني علمي وي هنديش وبس ما هنديكا اونده هنديكا اونده سيك يعلم ما يلدو اي يدخل في الارض من حلب وبذر ومياه وحشرات ومعادن چنديتوه جتوكا اگر مطعومات بي ين مطعومات جنبه توبي وويش كي بيسوزبت بيس وقول ناوكانيكه واسمك او شندق أول لأ أعماق زواياه، وما يخرج منها أو إيش لي من زرع وعيون جليتة والمعادن نافعة وما ينزل من السماء أو إلى لا علو، لا أسمع الدنيا. أو من ثلج وامطار وصواعق وملائكه وما يعرج فيها اول شيء كان برزخ ودابص من ملائكه واعمال وطير صوافه طيور بس برز... كان, برزبنو. كان كبرزبنو. وما يعرج فيها إلى غير ذلك مما يعلمه جل شانه وذكر فيها ايضا ان عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ومفاتيح الغيب قيل خزائنه مفاتيح عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو مفاتيح جمع مفتاح اقربين جمع مفتاح مفتاح كتا اسم موضع بويا اسم الموضوع إيش يعني خزائن. أجا بقولين مفاتيح جمعي مفتاح مفتاح يا مفتاح مفع يا مفعل اسم ألا. جاء أجر مفاتيح مفاعل يا مفاتيح. بكتاب سيد أم آيات كلاوبا حديث كلاوبا حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. جاء أجر مفاتيح جمعي. مفتح يا جلابة يعني كليلكوا خزينة كانوا شيخوا كليلي خزينة كانو خزينة كانوا علم و خزينة كانوا شمئه يخوان ومفاتيح الغيب هي قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل جاء اغر خزائن به ومفتاح وكو يكم بس جوتي وقيل طرقه واسبابه التي توصل بها اليه جمع مفتاح بكسر الميم او مفتاح بحذف ياء مفاعيل وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمن الا الله